أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْ دَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَدِيجٌ أَفَلَمْ لَوْمْ إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل زوج بنيد سبصروته وبكرالكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلعن نضي.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 لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخة الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قريب هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كلك الثان عنيد من ناعل الخير معتدي مريب الذي جعل مع الله لا من آخر فالقياؤه في العذاب الشديد قال قرين ربنا ما أطعثه ولكن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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد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 فذكر بالقرآن من يخاف